أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم